اذا أبغى يخلف النبي يعمل بدعيه اعمل سبحه ليش ما كفاشي النبي عليه الصلاه والسلام يقول كان يعقد التسبيح باصابعه ويقول سبحوا بهن فانهن مسؤولات يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم فهذا الاصابع لما نسبح بها هي تشهد لنا عند الله تعالى والحجر ما يشهد لنا ولا السبحه ما يشهد لنا في النبي ما من لم يكفيه هدي رسول الله فلا كفه الله لمكرش السنة النبي وسنة الصحابة فلا كفى الله فلا سبحان النصارى لماذا الإسلام أبدا وأخبركم بالقصة مضحكة ومبكيه أنا كنت في حميان مشارف في الجزائر وكنت جاني متشدد فجاني واحد اسمه بومدين شايب وأنا فقير صغير ما عندي الحين قال يالله ياشي يقوم نصلي قلت له اصبر شوية حتى يتم كل وقت، قال لا الوقت تمكن قلت له عارف لا انا عارف انا هذا شغلي انا تخاصم معايا قلي مع المكحر وهات لي وقدمك روح اطلع روح اطلع أخذ دي اخذت صبحتي انا وجهتها مثل مكحرية هكذا نخيمته وعطيته بها طرصة ارح هون فذاك النهار افضل ان اللي لي عنده النقل حمراء ضاعت راحت جري جري ها يا سيدي محمد وبتعت في خديمك وانه قال الحمراء ضاعت قلت له اوش تسولك انا انت تعديت علي وقلت قالوا من فضلك هيرا لي شي حاجة لعنها ترجع ولا ارجعت ابدا فها سبحانه اتخذناها مثل الوثان نعبدها فهي وجهتها لان ذاك الالخي فهذا البيدع ما يجي منها الا شر